إِسَانِهُ وَالِي مِنَ الْبَعْدَ لَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ عكدا وَيَوْمَ يقول فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا, وجعلنا بينهم موقعا ورأى المجرم لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من الناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً. يستفسرو ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم أو العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشّر ذِكْرًا وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدَاحِقُونَ بِالْحَقِّ وَاتَّخَذُوا من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا كنتا أيقظه في وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلا يهدؤ فليهدؤ إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة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 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا الله